سبحان الله رب العالمين، أسأل الله تعالى أن الله واحد ولا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله ما علم لنا إلا ما علمتنا، الله ما علمنا ما أنفعنا وزدنا علمه، الله ما إنا سنك علماً وعمل صالحا ورزقا قيما خطر في ذهني هذا الصباح محاضرة كنت سمعتها في هذه الجامعة وأنا قانم قبل أكثر من عشرين سنة. تذكرت عنوان تلك الكلمة، وهو عنوان في الحقيقة جميل جداً، وينبغي أن يتوارد على ذهني طالب العلم في هذه الجامعة كثيراً. بل انه عنوان جميل لمحاسبه النفس وذكر طيب لعظيم النعمه التي انعم الله سبحانه وتعالى بها على طالب العلم بهذا المجيد والقدوم إلى هذا البلد وإلى هذه الجامعة. كان عنوان تلك المحاضرة أنا سئت أنك في المدينة. كان عنوان تلك المحاضرة أنا سئت أنك في المدينة. وحقيقة ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالقدوم إلى هذا البلد المبارك، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطلب العلم أن يتذكر دائما هذه المنّة العظيمة والتيسير الكبير الذي هيأه وسره رب العالمين جل وعلا. جميل يا طالب العلم أن تذكر نفسك بهذه التذكرة وأن تقول لها وأن تقول لنفسك أنسيت أنك في المدينة وأن تقول لها أنسيت أنك في الجامعة الإسلامية وإذا ذكرت النفس بهذا الأمر وعظام هذا المقام وعظم هذه المكانه ورفيع هذا الشأن فتح للعبد باذن الله تبارك وتعالى خير عظيم ويعينك ايها الاخ الموفق على حسن التذكار حسني المحاسبة في هذا الباب العظيم وأنت تقول لنفسك نسيت أنك في المدينة أقول مما يعينك على ذلك أن تلتفت بذاكرتك إلى زملائك ورفقائك في البلاد أيام الدراسة في مراحل الدراسة الأولى تذكر أولئك الزملاء وأولئك الرفقاء وأولئك الذين لعبت معهم وصحبتهم وضحكت وإياهم وتأنست وإياهم تذكر أولئك الزملاء أين هم وماذا هم وأي شيء يصنعون وبماذا يفكرون وما شأنهم مع الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى كيف شأنهم مع الشبهات وكيف شأنهم مع الشهوات وكيف سأنهم مع الصوارف والصوات المتنوعات؟ تذكر حال هؤلاء وحالك فأنت في المدينة وهم كثير منهم لا تدري أينهم وماذا يسمعون لكنك أنت في المدينة في مأرس الإيمان في بلدي الرسول عليه الصلاة والسلام في البلد الذي شعع وشاع وانتشر دين الله سبحانه وتعالى منه إلى الآفار حتى البلد الذي قدمت منه ولو كان في اقاصي الدنيا جاءه الإيمان من المدينة وإلى المدينة يأرز الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها فأنت في المدينة أنت يا طالب العلم في المدينة هذه كلمة عظيمة جدا ينبغي أن تدوي في فؤادك وأن تجول في خاطرك ونفسك كثيرا وأن تعي جيدا هذه النعمة وأن تكون على ذكر لها وثبت أيها الأخ أنك إذا ذكرت النعمة وعرفت قدرها وقدرت هذه النعمة قدرها وتحرك نفسك بالشعور بها وتحركت نفسك بالشعور بها فإن هذا يفتح لك باب الشكر لله سبحانه وتعالى واللهج بحمده وحسن الثناء عليه ومن ثم ايضا يفتح لك باب حسن العمل وحسن الاقامه وحسن الادب في هذا البلد المبارك بلدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا البلد المبارك شاع الايمان وانتشر العلم وعم الضياء وانطلق الدعاء الى الله سبحانه وتعالى في انحاء الارض هنا وهناك في المشرق والمغرب في جهات العالم ودخل الناس في دين الله افواجاً يأتي إلى هذا البلد الوفود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه فيتلقون العلم وينطلقون دعاتا إلى العلم وإلى الحق وإلى الهدى فلولا نفر من كل فرقة منهم ضائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون هكذا كان شأنهم وهكذا كانت حالهم في مقدمهم إلى المدينة فما سألك أنت وقد قدمت إلى المدينة أنا سئت أنك في المدينة ولهذا وصيتك أيها الأخ الموفر المبارك أن تذكر دوما هذه النعمة العظمة وهي نعمة اصطفاء الله جل وعلا لك من بين زملائك ومن بين إخوانك ورفقائك ومن بين أصحابك حتى يسر الله سبحانه وتعالى لك هذا المجيد إلى المدين إلى مأرز الإيمان فاذكر يا عبد الله نعمة الله عليك اذكر منة الله جل وعلا عليك وقل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك وكل لله حامدا واعمل يا عبد الله شكرا لله سبحانه وتعالى على منه وتوفيقه وتيسيره وتسديده كان الله لكم جميعا موفقا ومعينا ومسددا ومؤيدا وحافظا بمنه له وتوفيقه وتسديده والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله